بسم الله الرحمن الرحيم صاد و ا ل ق ر آ ن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاقا كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن فنادوا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 وثمود وقوم لوط و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ه أ و ل ئ ك ا ل أ ح ز ا ب إ ن كل إ ل ا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة مالها インナ صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب ا صبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد インナ ه م و س ََ خ ر ْ ن َ ا ا ل ْ ج ِ ب َ ا ل َ مَعَهُ ُ ي س ََ ب ب ِّ ح ْ ن ي ل ل ع َ ش ِِ ي ّ و َ ا ل ْ إ ِ ش ر َ ا ق ِ و َ ا ل ط َ م ي ه اسماء ُ ل ل ه ُ أ ََ و ا ل ي ْ ن َ ا ه ُ ا ل ْ ح ِ ك ْ م ََ وَفَصْلَ ة ا ل ْ خ ِ ط َ ا ب ِ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 واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسعه وتسعون نعجه ولي نعجه واحده ة فقال, فقال اكفليها وعزني في الخطاب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 وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه, فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى, ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 وان له عندنا لزلفى وحسن م آ ب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 هذا و إ ن للطاغين لشر و ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق و آ خ ر من شكله أ ز و ا ج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 إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين